النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. دولة باقية للعيدارامية جندها يهتفون إنها باقية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن اخبار الدولة الإسلامية اليوم الأربعاء التاسع عشر من شعبان لسنة ألف وأربعمائة وأربعين للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين. حلاك وإصابة نحو من الصليبيين بهجمات متفرقة في سريلانكا. من سريلانكا هلاك وإصابة نحو ألف من الصليبيين بهجمات متفرقة في سريلانكا. بعد التوكل على الله تعالى انطلق الإخوة للغماسيون أبو عبيدة وأبو المختار وأبو خليل وأبو حمزة وأبو البراء وأبو محمد وأبو عبد الله تقبلهم الله أول أمس نحو عدد من الكنائس وفنادق يتواجد فيها رعايا من التحالف الصليبي حيث هاجم الأخ أبو حمزة كنيسة أنتوني في مدينة كولومبو وتوسط جموع النصارى المحاربين وفجر سترته الناسفة عليهم وانطلق الأخ أبو خليل نحو كنيسة سباستيان في مدينة نيجومبو وفجر سترته الناسفة على المحتفلين بعيدهم الكفري كما توجه الأخ أبو محمد نحو كنيسة صهيون في مدينة باتي كالوا وفجر حزامه الناسف عليهم وانطلق الإخوة أبو عبيدة وأبو البراء وأبو المختار نحو تجمعات الصليبيين في فنادق شانجريلا وسينامون وكينجزبيري وسط مدينة كولومبو وفجروا عددا من العبوات ثم فجروا سترهم الناسفة على الصليبيين وفي مدينة ديمة جودة اشتبك الأخ أبو عبد الله مع عناصر الشرطة وقتل منهم ثلاثة ولله الحمد وقد أسفرت هذه الغزوة المباركة عن مقتل قرابة 350 من النصارى وإصابة 650 آخرين بينهم رعايا دول التحالف الصليبي ولله الحمد على توفيقه وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين. هلاك وإصابة نحو ألف من الصليبيين بهجمات متفرقة في سريلانكا وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالقنا في طريق بكتاب منير وسلاح نصير للإله القدير قدغد الداعي دولتي انها الفرقه الناجية جندها يهتف باقي يهبا باقي يهبا دولتي انها جندها يهتف باقي يهبا باقي يهبا باقي يهبا